اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم حكمة من وصايا افلاطون الفيلسوف اليوناني لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده فإن الناس لا يسألون في كم انتهيت من هذا العمل وإنما يسألون عن جودته مثل من الأمثال الشعبية الفرنسية لا تبع جلد الدب قبل أن تصطاده. هل تذكرون مثلا من أمثالنا الشعبية أو العربية؟ في نفس معنى هذا المثل الفرنسي؟ علم الدب القطبي الدب القطبي أو دب الجليد أو الدب الأبيض هو نوع من أنواع الدببة يعيش في المناطق الساحلية من القطب الشمالي البارد يتميز هذا الدب بأنه الوحيد الذي يستطيع السباحة إضافة إلى قدرته على المشي على الجليد لمسافات طويلة قد تصل إلى ثمانين كيلو مترا في اليوم لا يشعر الدب القطبي ببروده الجو لوجود طبقة سميكة من الشحم تحت جلده إضافة إلى الفرو الغزير الذي يغطيه حتى باطن أقدامه عندما يسبح هذا الحيوان في الماء فإن جسده لا يبتل وذلك بسبب الزيوت الموجودة في فروته الدب الأبيض القضي من أفقل أنواع الدببة حيث قد يصل وزن الذكر منه أحيانا إلى ثمانمائة كيلوغرام وطوله إلى ثلاثة أمتار تلد أنثى الدب في كل مرة صغيرين تحفر لهما حفرة في الجليد حتى يشتد عودهما ثم يخرجان معها للبحث عن الطعام يتغذى الدب القطبي على الثعالب والطيور وعجول البحر التي يصطادها بمهارة علم أليكساندر دوماس الابن. أليكساندر دوماس الابن روائي وكاتب مسرحي من أعلام الأدب الفرنسي والعالمي يعتبره النقاد مبدع ما يسمى بالكوميديا الخلقية ولد في عام 1224 ويعرف بلقب الابن تمييزا له عن والده الذي كان يحمل نفس الاسم ويعمل في نفس المجال الأدبية بدأ حياته الأدبية شاعراً ثم اتجه إلى الرواية وكانت أولى رواياته الهامة رواية غادة الكاميلية التي نالت شهرة عالمية إلى جانب الروايات والقصص كتب العديد من المسرحيات الهامة نذكر منها مشكلة النقود والابن الطبيعية تميزت مسرحياته بالحكة الفنية وروعة الحوار وفيها ثورة على نزعة التزمت وما أطلق عليه الأخلاق الرومانسية التي عرفها المجتمع الفرنسي في زمانه توفي أليكسامدر دوماس الابن في السابع والعشرين من نوفمبر من عام 1895 عن حوالي سبعين عاما طرفة من طريف الإعلانات هذا الإعلان الذي نشر يوما في صحيفة أوروبية خادمة زكية تطلب عملا لدى عائلة صغيرة ليس لديها أطفال يفضل أن يكون الزوجان أهلا للثقة وفي صحة جيدة ولهما منزل في الضواحي في منطقة جبلية تعلوها أشجار الصنوبر ويفضل كذلك أن تكون الزوجة على دراية تامة باعمال المطبخ وغدا نلتقي خماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر